منتديات بريدة ستي تقدم المنشد أبو عابد حي الله هذه الوجود طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا كل عام أنتم بخير أسأل الله أن يتقبل منه ومنكم الصيام والقيامة القصيده التي سنسمعكم اياها مفادها هو مفاد الصيام لعلكم تتقون راس الحكمه خوف الله اعلم والزم الله رأس الحكمة خوف الله فعلم والزم تقوى الله زادك من مرضات الله في الاخرى سعدا تنقا زادك من مرضات الله في الاخرى سعدا تنقا رأس الحكمة خوف الله فعلم والزم تقوى الله راس الحكمه خوف الله فعلم ولزم تقوى الله زادك من مرضات الله في الاخرى سعدا تلقى زادك من مرضات الله في الاخرى سعدا تلقى اعلم أن التقوى جنة ولمن يسعى ثمن الجنة اعلم ان التقوى جنة ولمن يسعى ثمن الجنة رب العرش عظيم المؤمن جعل التقوى حبل رضاه رأس راس الحكمة خوف الله راس الحكمة خوف الله فاعلم والزم تقوى الله خوف الله فاعلم والزم تقوى زادك من مرضات الله في الاخرى سعدا تلقى زادك من مرضات الله في الاخرى سعدا تلقى التقوى عزن وأمان يرعاها صدق الإيمان التقوى عزن وأمان يرعاها صدق الإيمان قد حفت برضى الرحمن إذ قرنت بمراضي الله راس الحكمه خوف الله راس الحكمه خوف الله فعلم والزم تقوى الله راس الله فعلم والزم زادك من مرضات الله في الاخره سعدا تنال زادك من مرضات الله في الأخرى سعدا تلقاه بلباس التقوى تختال يوم الدين على الأقيال بلباس التقوى تختال يوم الدين على الأقيال والعريال بئس الحال اذ لم يغن الله راس الحكمة خوف الله راس الحكمة خوف الله فعلم والزم تقوى الله راس الحكمة خوف زادك من مرضات الله بالاخرى سادا تلقى زادك من مرضات الله بالاخرى سادا تلقى التقوى حصن الاطهار وعليها يرقى الابرار التقوى حصن الاطهار وعليها يرقى من الاخيار يرفعهم بجنان الله رأس الحكمه خوف الله راس الحكمه خوف الله ف... فعلم والزم تقوى الله رأس الحكمة خوف الله فعلم والزم تقوى الله زادك من مرضات الله في الأخرى سعدا تلقى زادك من مرضات الله في الاخرى سعداً تلقى يا بارئنا من نشأتنا ومراقبنا في محنتنا يا بارئنا من نشأتنا ومراقبنا في محنتنا ابداً صل على اسوتنا قير الرسل ومن ولا رأس الحكمة خوف الله رأس الحكمة خوف الله فعلم والزن تقوى الله الحكمة خوف الله فاعلم والزم تقوى الله زادك من مرضات الله في الأخرى سعدا تلقى زادك من مرضات الله في الأخرى سعدا تلقى